بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> رسول ربي صلى الله عليه وسلم قفتها في دبيان زيدي وجن أدو دي ماجرن مكان غلوف دقلبي قبني أقمالي زيدي نكوني أدو يسام مكان انسين سين سقبات رسول ربي الابد بأجائبها قفتها قفتها دي مال جداً يا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ما قعتنا أكملتي قلة أكمل سين وفدي متبيس كنزي جبه أو سين رسول رسول ربي صلى الله عليه وسلم يكينا إذا إذا تزيدي خنادب يا جايبا يا ربنا كنا جدا ركنا وكيف سجل ركنا بل هملا كرايت ركوا كنا كيف سعبانون رب كيسان تنباسوا إساهن دين الإسلام كنا ربنا كنا نوتمسوا إساه نبي سبحانه وتعالى انتم صافي دين أقوام مشكلة وهي إن رسول ربي صلى الله عليه وسلم انتهاز وانجتشوا طائف تل مكة تل أقوام تكرقو وهي إساءة الرنجهينيت أقوام دعو متنا هاروا أرجع الكبانيت مرقانا يوكا وفيت أمنو غطورا زيدي كان انتهاز وانجتشوا رسول ربي ديمني Makkan Gayani Akamitti ega makkanga hei. Makatana keisa kanta keisa sena senan. Makkarotti senan. Akatani san itti murtira Gajanakamire. Sera oli hittu, jolla se oli makka ittimbultioka itti Sera sigillaattirese jo kaani je chanjiru tokko tijra se jalatdes namni jaban tokko yo namni kuni amaanaki jalajira je chana murtese namni bira namasan hitku wan kana mafayeda mawri makka kana rasulirabbi sallallahu alayhi wa sallam qanun yo ka ser risan man kuni sera gari sera kabaja kabu anta hevi kana مرتيدة برفتا شريعة ربي تني روس نت و أول دبنيف كان مالي اللي و براك إسام في نما مشرقة نما مشرقة بني هاشم كان تهين كبيرة كوفي مؤمنا تهين إسأ أمار إسأ كيس سينو برب هذا الرسول مالي في جنان أدونا ما مؤمنا أماننا ما مؤمنا جالك سيناني مؤمن تجهني إسان أفتت فورايتني الرسول ربي صلى الله عليه وسلم كجلتات سلا مكة أكما واللول إبتي أواجني بيسي صلى الله اتباسني اتفاقات واري مكة سلا قسلمت الدنب يا مؤمنا في كافراتي يرون كوني يرون واللو لنيميتي نبان يرون رسول ربي نما واللو نساني مجاهو بيتي بني هاشم كيسا بني هاشم ادوحاقنا باي اتو نما رسول ربي افتفو اي رسول ربي انك يقول اي نران تكي ناجدون طبعا ارقود دان بني هاشم اي اقا ابي طالب دو اي اي نيو جنة نلا اللي ابو لحبي ابو لحبي انكني نما رسول ربي تأكد أدويتهني الرسول ربيتين لولو إرجامهم ما إنسان تيرجام إن كان وانية تني ده ده بيه كانافو إنكِ إقبال وجهت نم نتوكباني هاشمير الرسول وفي تفوتين أمان إن أمانا كنوا فيه إنكِ إبلو رسول ربي صلى الله عليه وسلم إنه تيرجرد وبيدبين كناتاعتو نما بهيت تجرا أخنا سمنو شريك جدنيني اخنا من شريك كنا ايسابرا رسول ربي ارغاني ات ارغاني خنا دبقنا جنانين نمتشي خون اللي قد اينا مااتي مالجرا ان اندندهو مكاتنا كيساتي ani humna kabu miti hamile wahi askes kabu makkan bade magale wali kakdeni wali imbul male nama birati nagayken nufi intantahu yarat e kana suhaili min amri nama jadamut er gar rasuli kuni wara makka kesana magud سويل <سؤال> يمكن الله <سؤال> سلا رسول ربي نمني قدانها جن جهه وانا كناس لا نمت تنددو لكن ده بيني ده بسهم مالي نتي وري عامر سويل ابن عمري يكون بني عامري وري عامر يكوني بني كعبي ار أنا ما باسندان دين نجران سويل يمكن بني عامري رسول ربي بني كعبي رسول ربي صلى الله عليه وسلم قانونا بيسنك يجروهند بيقن قانون يكون مرتي إذا دمأتي متجد كلني مبيقن نمن سلا خليفة نماطيه وكنا ما كتنه موجين بقول لي أمانا نماكنه عندندهاء إنه مبيقن بنينا عامر بني كابي رتي أك إيجاره وكأمانا كن نتولى akkasma Rasulilla Rabbi kuva kabinjettu. Kanav kuva kabinnaa nu itteirgani mire kanouna biykeissä juurubarun varbatti sajettu säirabi ytimbolt. Akkarakko bi raake sangalle. Kanav jettä udrin järkun hima tamtan udrin järkun ufi rahima tam udrima durata otamaka sodati male udri bi rati miti kanounin doorku. رسول ربي المتعب من عدينا مجد أمو وره مكة قد أن الله نمع أيورا سيدة المان نوفالي إني نقني نوفالي من أبدي منافي وره غافة تليا مكة تبرويتات رسول ربي فقا بياريته قدت إيه جواك قصدي هي تطلع يا دي قم كيس سجرا سويليمكن وأنه مطيع منكن إني وافق تقولي جرين مطيع مندي رسول ربي أمانك ما يا بيتي ورانا كيسن قبد دا غمت كداب دا غيرين اني محمدين نجا يا اساكن نجرا نجا يا اساكن أكنا كنا اكنم نهنتوين دو زنجرتنجتابي ايغا كنا ور بني نوفل يوكا المان نوفل ورانو في قورتي الكثيرتين رسول ربي كرات ثمته رسول ربي جما جمنا مرسيدا يبتبرأوا في كفارا ومرت نويا وراء ربي ثمانية متي أجاي به مهيك ما رأله براء والإنجليزي رسول ربي مرسني دائما رسول ربي واجي بيتي برجيان رسول ربي أمته كفارا إذا مرسكان والمان ما عندي من بيتي ويتجاهل رسول ربي ركع ما ماء وفرى ثلاثين متيم وعدي أم ويتأ إنس ثلاثين جيفة بيا كعبة جلت والجهيرة جستي سا ورانا قبتي رفتي بده فكاتي قئتين جرة جايبا جرة يا قريش أنا محمد نجاي كن نم نتقول لي أكن الرفسني نم نتقول أكن يسرك فيني جل بيسابعه إيجا كان عفوذا رسول ربي من عنقه بل بل جب رابثني وري سهيلي كم قصت ورانه ده تدي مكوني رسول ربي تيسن رسول ربي وجدرين ينام وجدجراتو وجدرين حكمة أبو عَرَجَ الْجَالِينَ سَهْيَرَهُ وَدَا كَمَا كَانَ كَهِسَ الْجِرُوخَانَ أَوْدُو إِنَّ أَكَتَ الْجِرُورَ رَسُولَ رَبِّ كَانَهُنَّ دَوَالِينَ جِرَاثَنَ كَهِسَ الْبَيَانَجَجُو سِلَاحَ رَسُولُ ربي بني هاشم قصد إساني تسلع ورانا قورتت رسول ربي على قلفته لكن بني هاشم على قلف التدوية تتانان نمني برا ورانا قورتت إسان على قلت تجهت بنين هاشمي في بنين أبي لهب يوكا أبي لهب الروان أرقمه فالله كانت أبي لها بإنقني نما بدار تكاتار دبي كانت دور بلبل ما رق روحين كفني بلبل هنجرتي، بل جرتو هنجرتو سني بلبل كفري اللي هاتاتو رسول ربي بلبلين بل برايتك فمنان بلبلة تكتي هفت تبني ورسوه هي اللي كان اتفية دمجته كان عفونا ما تقوي والبيه كنن اتفية مهم مع البديقه كافراد لها وان دين الاسلامين جديدين ما نجديتين دين الرنما هند أرجين تفرد نكن جرة رسول ربي صلى الله عليه وسلم امة كافرة كانان مرفمني متاعو في ألف أتاني دين الإسلامي إساني تين مكان سينا نمني سان تيسو إينو إني هم تكافراتي ورانان رسول اللوتانين سينا يارتان سينا متاعو في ألف أتاني تين مكان قلن نمني سان إيجي نمان إسان تيسي ورانا قورتين اني بني نوفلي متع من عدي فا مشرك اني نكون لكن رسول ربي صلى الله عليه وسلم ور مكا كان هن تيساني تؤدام بيكان متع من عدي يكوني اسلام ما كان رسول ربي تيكو اللي راق دنبوني بيك دعوات اندئسوني بيك كان افعو اللي رسول ربي دلقني ما اني وعندما ألا إسا وجي ندفن سنو بيت الحرامي ركالة مجد صلاة أكما مسلمتاني صلاة نت نموت نانو سنجرو كفار منافيك مشركة ما كان مارا يرسا منافيك نجرو نمني مسلم ما كفار كان هنده كيس سلابتاني تنين ما ما الرسول ربي يروخنا بنينا فلي كانت متعين عديه كانت أكما أولات جراني وني أن لي سنجرو متعين نجار قار جرف دينك يرحم بونه جتتهم مجرم مكّن ور حجّدكو رفوف تآتي إيه كنا اللي كنا انتبهيني دعوة اتنقل وهاذا الرسول اللي ماله نمري سانتوك انجروري مطمنة دي إنديس ونمري سانتوك. أكو زمننا أبي طالب Atidina dina keiter raga dibui dina keke sawa gati diisi yerofjettja odohin tahin kone badad. Kajeda muma ennioka Rasul Rabbi dina isani kabatani ittimbona ilminamatokko. Hala yero llee fahamee hala yero vajjin llee demon barbaaci saada. Gafakana namnihin jarjaru. Rasul Rabbi بنينا وفلين إيه فمن سيفي ثانية تنتي فمن يجرن مطعم من عادي حاسبة كما حاسبة من انتقالوين اواجي بس بيسا نما كسر عبتة رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما أكرم فهموا ويرودا إلى الكثاني إيرادا موقف كيف من يكوني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 سلا رسول ربي هو إني أنكم هك خنامال رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما بك مطعم من عدي إثاني به بربعدا ربي صلى الله عليه وسلم أكملت بربعدا يوجني درسي ترفترت وجينها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته